وحكم ماء الحمام حكمه وحكم ماء الحمام اينا ما في حياضه الصغار ونحوها في عدم الانفعال بالملاقاه لا إشكال أن كلاما في ما الحمام ليست الحياض الكبار التي تبلغ قرط فما لا إشكال في عدم استعادته كلاما هناك الكلام في ما الحمام لا يشمل الحياض الكبار التي تبلغ قرط فما فوق لا إشكال في عدم استعادته صدقون ما يذكرنا لكم. كلام في الحياض الصغار المتصلة في مادة تجري فيها هذا ما حبيث الان انتهى في الحمام وحكم ماء الحمام حكمه حكمه, حكمه يعني شنو؟ حكم الكثير ليش؟ لانه في مر كان كلام الكثير وقال و لا ينجس الكثير الراكد و لا الكثير بعدين جهل شنو و حكم ماء الحمام حكمه يعني حكم الكثير يعني ترزيز صاحب الرياض هنا في الشرح بين الجاري والكثير لا معنى لهم ظاهر العطف انه شنو حكم الكثير وحكم ما الحمام حكمه يا نحن الكثير لذلك قال عنه انه الكثير الجار انت لا حول وحكم ما الحمام حكمه اذا كان له ماده متصله بها حين الملاقات اذا كان له ماده يعني حين ملاقات الحوض الصغير للنجاسه كانت هناك شنو مادة متصلة بهذا المحل هذا محل الكلام لا يتنجس بالملاقات ما دامت له ما... وإن كان هو قليل بحد نفسه لكنه لا يتنجس بالملاقات ما دامت له ما داره. بالاجماع منا على الظاهر والنصوص المعتبرات منها الصحيح صحيح داود بن سمحان سال الإمام عليه السلام عن ماء الحمام فقال هو بمنزله الجاري هو بمنزله الجاري عن انه شنو معتصم لا ينفعل بمجرد الملاقات ومنها ماء الحمام لا باس به إذا كانت له مادة هذه رواية فقر بن حبيب ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة وعنه يعني محمد بن حسان عن صفوان ابن يحيى عن منصور ابن حازم كلهم متتابع عن بكر ابن حبيب هذا اللي وقع فيه الكلام عن ابي جعفر عليه السلام قال ما الحمام لا بأس به اذا كانت له مائده سيد الترافي حسن الجمال يا مشاء ومثلها الربوي ما ورد في الفقه الرضوي تعبير مشابه لهذا التعقوب ونحن قلنا في درس المكاسب بأنه ذهب سيدنا قدس السرور إلى عدم الأثنان على الفقه الرضوي ذا جبار أنه لا دليل هناك روايات تدل على أن للإمام الرضا كتاب كتبه لأحمد الدين السكي ولكن هل هذا الكتاب الموجود بين أيدينا هو ذاك أم لا هذا لدل العليين فما دام الكتاب مرسل وليس له أسنان لا يعتمد عليك. ومنها ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه وبعضه ومنها ماء الحمام لا ينجسه شيء وَمُطْلَقُهَا يحمل على مقيدها شهدنا الآن في مجر وين مطلقها وين مقيدها مطلقها سألته عن ماء الحمام قاله بمنزلة بجارها المطلق يعني سواء كانت له مادة ام لم تكن له مادة بينما روايه بكر بن حبيب ماء الحمام لا بأس به اذا إذا كانت له مادة مطلقها يحمل على مقيدها صار معلوم في المقتضى حمل المطلق على المقيد قائلا ولكن وقع الكلام هنا في أنه كيف يصح حمل المطلق على المقيد مع كون المقيد ضعيف السند فإن البكر بن حبيب مجهول بكر بن حبيب. الراوي لهذه الرواية الثانية يقول لم يوضح. فحينئذ كيف يقال فيه بحمد المطلق على القديان؟ أجيب عن ذلك بعدة أجوبة. الجواب الأول ما طرحه صاحب الرياض على الله مقامه. من أن الشهراء جابرة لضعف الرواية صحيح بكى حديث مجهول مجهور الرواية ضعيفة ولكن قامت الشهراء على العمل بهذه هذه الرواية والشهرة جابرة وقد ذكرنا في درس المكاسب أن سيدنا البولي قدس سرور لا يرى الشهراء جابرة لذذا لأن موضوع فجية في خبر واحد في خبر استقاء فاذا لم يكن الخبر خبر, خبر استقاء فإن ضمام لا يحوله إلى كونه خبر استقاء وربما قديلا موضوع الحدية خبر استقاء ما دام الخبر خبر غير استقاء فإن ضمام الشهرة لا يحوله إلى كونه خبر استقاء خصوصا وأن الشهرة في حد ذاتها دا بغض النظر عن الخبر غير حجة والم امام الله الحجيه لا لا يمكن التثبيه ليتساءل عن قسمه وقلنا في درس المكاسب انه بناء على ما ذهب اليه بعض الاعلام من ان موضوع حجيه أن موضوع الحجيه الوثوق بالخبر لا خبر التخاب موضوع الحجية الخبر الموثوق به لا خبر التخاب فاذا توفرت قرائن الوثوق فالخبر حجية وإن لم يكن خبر التخاب وإذا لم تتوفر قرائن الوثوق فالخبر غير الحجة وإن كان خبر التخاب المداجن على الخبر الموثوق به ولذلك نرى بأن مسيرة العقلاء التي هي أهم دليل في باب عجية خبر الواحد في باب عجية خبر الواحد أهم دليل على الحجية شنو؟ بناء العقلاء العقلاء ما بنوا على حجية خبر الثقة ولو كان كثير عدم غير متثبت ثقة مؤمن ثقيل لكنه كثير الاشتباه غير متثبت غير متحفظ غير ضابط للنقد لا يعتمد على كلامه وإن كان ثقة لا يطعنون في وثاقته العقلاء قال العقلاء يقولون ثقة ثقيون منتزمون لا يتعمد المحرام لكنه لكثرة اشتباهاته وعدم ضبطه وعدم كثبته لا يعتمد عليه بناء العقلاء على حديثه خبر موثوق ولذا لو نقل الخبر فاسق معروف بالفسق إلا أنه لاحظ قرائن الصدق على كلامه يقبله. إذا لاحظ قرائن الصدق على كلامه يقبلون خبره المدار عندهم على حجه الخبر المنطقة بناء على هذا يختلف المدنى عن مدرسي المنطقة لأنه إذا كان الحج خبر الثقة الشهرة, الشهرة لا تحول إلى قومي خبره هو مو خبر جميل. خبر غير الثقه الشغرة لا تحوله لا كوني خبر اثقار ضمام الشغرة ديه الحجر بجنب الانسان ضمام اللاحجة مع اللاحجة ما يفيدش على مبنى غير اهتظهر الفارجة بما ان الموضوع الخبر الموثوق به موضوع تجيه نسأل هل الشغرة تفيد الوثوق الخبر او تفيد إذا أفادتنا الشهرة الوثوق والخبر يدخل تحت الخطوط ونقول الشهرة إذا كانت شهرة للقدماء القريبين من عصر النص فالكلين والصدوقين إذا كانت الشهرة للقدماء القريبين من عصر النص وكشفت هذه الشهرة عن ارتكاد متشرعي آنذاك شهرة القدماء تكشف عن ارتكاز عندهم على كون الخبر صادرين وإن كان ما طرحوهم بالصدور لكن عملهم بيكشف عن ارتكازهم أنه في مرتكزاتهم أما الخبر صادرون لا اشكال في الوقت يحصل وصف الخبر لا اشكال في ذلك صحيح الخبر ما يتحول إلى كون خبر ثقة وخبر غير ثقة لكن بشهرة العمل عند القدماء المتصلين والقريبين بعطر الناس شهرة العمل عندهم تكشف عن ارتكازهم عن صدور هذا الخبر عن الإمام ومع حصول هذا الارتكاز إذا كان من المرتكز عند أصحاب الله وعلمائهم أن هذا الخبر صادر من الإمام تأيذرين أن الصدور أكثر من هذا العام ولذلك قلنا بأن العقلاء يرون أن عمل الوزراء بقول منسوب للرئيس دليل على صدور القول من الرئيس. قلنا يبدو. يعني إذا واحد في الشارع مثلا واحد في الشارع وقف قال نا يا أيها الناس الرئيس يقول كذا وكذا والناس يقول شيء هذا بلا واحد في الشارع لا لا مستمد له لا. هذا ف... يعني هذا لا يعتمد على الخبر الخبر خبر غير ثقة لكن إذا رأت الناس في اليوم الثاني أن الوزراء القريبين من الرئيس عملوا بهذا الخبر عملهم به وإن كان الناقل غير ثقة يفيد عند العقلاء أن الخبر صادر من الرئيس لو لم يكن صادرا من الرئيس لما عمل به أقرب الناس إليه خلاف العقل اعراب القدماء موهن للخبر الصحيح بنفس بنفس مكتب عقلائي من نفس مكتب الرئيس من نفس البلاط صدر خبره بعد اعظمنا الورتاقة لكن ما رأينا احدا من الوزراء يعمل به هذا جديل عند العقلاء على ان الخبر اما صدر اشتباهين او صدر لمصلحة اعلامية لا لمصلحة سلوكية او ان هناك موهن في الخبر لم لا له لا اشكاله يصدر من البلاط ومع ذلك اقرب الناس لا يعمل به هذا دليل على موهن في الخبر ما انه صدر افتبائن ما انه صدر تقيتين ما انه مثلا مضعف سندي موجود في الخبر على اي حال هذا معنى اعراضهم موهن وعملهم جادر ينبقى الرقل لكن كلا النقطتين كما قلنا مبنية على أن المدار على حجية الخبر الموثوق به لا على حجية خبر اكتقال لا على حجية خبر اكتقال كما مصير التعامل الجواب الأول الذي أجاب صاحب الرياض الجواب الثاني هو ما نقله السيد صاحب المستمساق نحن سبسطان الدنيا نحن سبسطان. واما ما في طهارة شيخنا الاعظم شيخ الصالح. درس طهارة الشيخ ما ديبان من درس طهارة بهم الطالب يدرس بالسطور الطهارة والصلاة الاستدلالية. بس انه مثلا انه أدلة العبادات الاستدلاليه تعرف بالمهارة والصلاة. بعض الصوم وبعض الفوضى وبعض كذا تعرف أدلة الاستدلالين بعض الطهارة والصلاة. <تصفيق> <انا م. تصفيق> في الصومرة. <تصفيق> قالكم واحد زي يعني. ما معذور المكاسب هم من الطهارة الصلاة. رسلهم يعني. البحث الخارج متوقف يحضر بحث خارج حد قال عنا هذا بحث خارج. نجود روح على البحث الخارج الحمد لله البحث الخارج مش نوفي. يحضر بحث خارج. يحضر بحث خارج ويدرس مكاسب. يحضر بحث خارج ويدرس طهارة الرياض. شنو أنا منه يجهو خايف يفوت البحث الخارج. يحضر بحث خارج يشوف بحث خارج. يجود على البحث الخارج اريد خلاصات على البحث الخارج احضر البحث الخارج بحث الخارج ما افضل من مستوى اقوى من هذا تحضر البحث الخارج لا لا ومنع الجمعي واما ما في طهارة شيخنا الاعظام من ان الظاهر انه بكر ابن محمد ابن حبيب مو بكر بن حبيب طب صاقط في الزكة فإلا هو بكر بن محمد بن حبيب وقال النجاشي في رجاله واجط العلامة طلعصاء إنه من علماء الإنمانية وحكى ابن داود عن الكشي أنه قد تشي وثقه بعد ذلك بعد ذلك وثقه هذا الكلام ما في طهارة شيخنا الأعظام أورد عليه سيد الحكيمة سيد الحكيمة سيد الرجل غير ضارف وصحيح فرق بين بكر بن حبيب بكر بن محمد بن حبيب فرق بين بكر بن محمد بن حبيب الذي هو ثقه من علماء إمامية معاريف الطائفة إذا قال هذا النعلم يعني معروف في الطائفة، السيد الخوي مايرن معروفي دليل وثاقة، هذا معروف لكن مو معلوم ثقة، إنما أكثر الرمايا يقبلون هذا يقول المعروفي دليل وثاقة، حتى لو ما نص على وثاقته، سهادون نص على وثاقة، باكر بن محمد بن حبيب قال الكشفي أنه ثقة، السيد الخوي يقول إذا ما كن نص على وثاقة ما يفيد أنه معروف، أغلب الرمايا يقولون لا، ما هو ثقة. من المعاريف من علماء الإماميين عشناهم مصدق إذا نقصت الكتب الرجالي علنه من المعاريف من علماء الإماميين من اشتهار ظاهرة أن هذا الرجل لا يحتاج للتوثيق أو ظاهرة أنه من المعارف لا يحتاج للتوثيق فقوله المعارف دليل الوثائق مساعلة لها المهم أن هذا هو شنو هو أبو عثمان المازني المتوفى سنة 48 ومئتين إذا متوفى سنة 48 ومئتين يعني وفات شنو نعم سنة 248 متوفى سنة 248 اي سنة 248 سنة 248 في العكس، فهذا المتوفى سنه 1848 تم تنع روايته عن أبي جعفر الأول، ألا هو الباقر. يعني ليس من أصحاب أبي جعفر الأول، بل من أصحاب أبي جعفر الثاني تم روايته عن أبي جعفر الأول، ألا وهو الباقر. والدليل هو الآن شو ثبتتون ثبتت أن بكر بن محمد إذ الحبيب غير بكر بن حبيب بكر بن محمد بن حبيب بن أصحاب ال عفوا عقب من أصحاب الجواز في الجعفر الثاني بكر بن محمد بن حبيب ابو عثمان المازني الذي هو ثقة من أصحاب منه من أصحاب الجواد روا عن الجواد روا عن الرضا هذا بكر بن حبيب الوارد في الرواية رواه عن الباقر مو عن الجواد يمتنى عم يكون هو شنو دليلكم على أن المرجع أبي دعفر هنا أبي دعفر الباقير بقرية منصور بن حازم؟ إن منصور بن حازم من أصحابه، ولم يذكر زمان الرضا فضلا عن زمان منصور بن حازم في الرواية عن فطوان عن منصور بن حازم عن بكر بن حنيم. لماذا أن منصور بن حازم من أصحاب الباقير؟ هذا دليل على أن الرواية أول ما رويشنه أنا الباقر عليه السلام والإسم الروي عنه. هذا خيطا فلا يعتمد على هذا الولهي الذي ذكره شيء. الجواب الثالث لتصحيح سند الروايات ما ذكره سيدنا الحكيم قد تسرر قال مباطن إلى رواية صفوان عنه صفوان ولي رأيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن بكر بن حازم وصفوان من الثلاثة الذين لا يرون إلا عن اللقاء صفوان بن يحيى محمد بن أبي عمير أحمد بن أبي نصر الزنطين هؤلاء ثلاثة لا يرون إلا عن ثقاء فإذا شككنا في رجل روعا أنه ثقه أم لا نثبت وقت بهذا العموم هؤلاء لا يرون إلا عن ثقار. صار واضح الاستدلال هؤلاء ثبت عموم عندنا أنهم لا يرغون إلا عن ثقاء فإذا شككنا في رجل مجهول أنه ثقاء أو غير ثقاء يتمسك بهذا العموم بإثبات أنه ثقاء ثمون فالراضح الاستدار ثم. الجواب عن ذلك ما أجاب به سيدنا قدس سرور في معجن رجاله أنه ما هو الدليل على هذا العمي العام من وين جهازه أن هؤلاء لا يرون ولا يرسلون إلا عن من وين جاء العام من أي بار طلع لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقاء من وين جهازه هذا الدليل عليه لا يرون إلا عن ثقاء إما عبارة الكشي وإما عبارة الشيخ أما الكشي فقال أجمعت العصابة على تصديق جماعة من أصحاب الإمام الباقي وأجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة سمون من أصحاب الإجماعة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة وتصديقهم فيما يقولون وأقروا لهم بالعلم والفقه وعدتهم من جبتهم صفوان وابن ابي ويضع وحماد بن أبيسة وكذا يقولوا كلهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم أجمعت العصابة على تصحيح هل هذه العبارة اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح يعني. اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح يعني اذا صح عنه خبر يصحح ولو كان الذي بعده مجهولا الخبر وين واصل الخبر وصل اليه اذا وصل الى الخبر وهو صحيح عنه يعني صدر عنه فالذي ينقل عنه صحيح هذا معنى تصحيح ما يصح عنه هو ما لا يصح عنه ثُرُب نُقِل عنه خبر فَوَوْ ينقل عنه خبر والناقل غير إثقاء هذا لم يصح عنه حتى يصح تصحيح ما يصح عنه اولا يصح عنه الخبر اذا صح عنه بعدين الصح هذا صفوان صفوان نقل عنه الخبر إذا نقل عنه والناقل غير السمع يفيدهم وبدأ في هده أول يثبت لنا أن الخبر صدا عن طفوان يعني يثبت لنا صح عنه إذا ثبت لنا من الخبر صح عن طفوان ما يهم اللي يجي من بعد طفوان يعني اللي ينقل عنه طفوان ما يهمه نبني على وثاقته بهذه الكلمات على تصحيح ما يصح عنه ما يصح عنه كان العبارات هكذا حرج ما يصح عنهم مصحح، وقد صح هذا الخبر عن صفوان، فيكونوا مصححان، فلا ينظر لما بعد صفوان، لما ينظر إلى ما قبل صفوان، ركز على ما قبل صفوان إذا ثبت أن صفوان صدر من خلاص ما بعد صفوان يقتضي. هذا المعنى الأول وعليه استدل في مثل هذه الكلمه ولكن على المعنى الثاني الذي استفاده سيدنا المعجم فهو الصحيح. أجمعت العصابة على تصحيح. يعني أجمعت على تصحيح ما يصح عنهم يعني الخبر الذي يثبت صحته من جميع الجهات باقٍ لهم يقولوا صحيحهم خبر ما في أي خدش صحيح من جميع الجهات يبقى جهة نقل عن صفوان. هل جهة نقل عن صفوان تخل به او تصحيحه؟ تصحيحه على تصحيح ما يصح عنهم يعني اجمعت العصابة على تصحيح الخبر الذي صح من جميع الجهات الا عنهم صحيح لهم صحيح؟ ايوه صحيح يكون عنهم. بالنتي يعني اجمعت العصابة على قبول قوله هذا معاك صحيح لتبيل ما عطف عليه وتصديقهم فيما يقولون وأقروا لهم بالفق والعين ظاهر هالعبارات المتعاطفة أن العصابة أجمعت على جلاله قدرهم وقبول قولهم وصحة أخبارهم ما أن العصابة أجمعت على وثاقة من يرون عنه في ذلك ما يعتمد على عبارة. عبارة ثانية عبارة الشيخ قال ولذلك ساوت الطائفه أو سوت الطائفه ولذلك ساوت الطائفه بين مراسيل جماعة كابن أبي عمير وصفوان وأحمد بن محمد بن أبي ناصر وأضرابهم ممن لا يرسلون ولا يرون إلا عن الشيخ العبي يقول الطائفة إذا مرسل عن ابن أبي عمر ومسند عن غيره مرسل ابن أبي عمر يعادل المسند غيره الطائفة تعاملت مع مرسلات ابن أبي عمر كمصنداته هي تقاوم مسلا بل السيد بحر العلوم قال ان مرسلاته مقدم على مسندات غيره خبر مسند صحيح تام من غير ابن أبي عمر مرسل ابن أبي عمر قدم عليه إذا تعارضا يقدم مرسل ابن أبي عمال على مسنبي غيري وإن كان صحيحا أعلائيا حتى لو صحيح أعلائي يعني كل الرواة منصوص على وقتها يقول ساوت الطائف. ده ده الطائفة بعد ذلك طائفة الشكيل ساوة الطائفة سينا هذا صيدوا فالقل أولا إيه ساوة الطائفة من شأها التسويات اللي ذكر النجاشي في ترجمة ابن ابي عمير ان ريضي طيب خاطر ابن ابي عمير قال له والله ما رأسي لك ناخذ من باب رد اعتبار لابن ابن ابي عمير لماذا؟ لانه ابن ابي عمير بعد ان خرج من السجن وتلفت الكتب بعد ان سجن ايام الرشيد وخرج من السجن وتلفت لانه جفن دفن, دفن الكتب عليكم السلام الرحمن لأنه دفن الكتب خوفاً من الرشيد بعد أن خرج من السجن رأى أن الكتب تلفة وفيها ألاف الروايات ويحفظها ألاف كثير منها لا يحفظ الاسماء أسناك ضاعت عليها بعد أن كان يعني ذيكي الأزمنة شخصية شخصية الإنسان بالرواية ما يقدر يجيب روايات ما يقدر يجيب رواياته افقهكم مثلا اعرفكم بحديث من حسب أربعين حديثا ساعته الله يوم القيامه فقيها لا <تصفيق> على كل حال اعرفوا منازل شيعتنا بقدر روايتهم عنا اعرفوا منازل شيعتنا بقدر روايتهم عنا. هو يعرف فلسفة هذا ماهر في الفلسفة وماهر Maher في العطية. يعرف من أحاديثهم، يعرف من رواياتهم، يعرف من تفههم، يعرف من مو يعرف من فلسفة أصل الوجود و أصل اعرفوا منازل شيعتنا بقدر روايتهم عنا. بذلك النعمة الاحاديث اوجبت ان الحافظ للحديث المدرك له معتبرا عند الامامية في تلك الاجمعين في بعض الاحاديث شو يأتي الاجمعين نعم ايه ينشي السوق ينشي السوق الاحاديث وغير الاحاديث الشاهد انه هذا ابن ابي عمر بعد ما طلع من السيد ضاعت المحفوظات وعلى كل شخصية تبعتهم السماء سنقوله غير بعضين غير متخذين الطائفة ردت اعتبارا تطيبا لخاطر رجال مرسلات ابن أبي عمر كمسانيدين لا يرسل إلا عن فقر من باب تطيب الخاطر مو من باب أن الطائفة واقعا التزمت ان مراسيل ابن ابي عمير تقاوم مسانيد غيره بل ترجع على مسانيد غيره من باب رد الاعتبار لشخصية ابن ابي عمير مسكين هذا الباب رحيم فاذا ساوت قول الشيخ ساوت الطائفة بين مرسلات هؤلاء الثلاثة ومسانيد غيرهم ما يدل على انه بل واقعا هو الشكير لا لاقل من الاحتمال الاحتمال كافي ما احرزنا بالنتيجه بالنتيجه احتمال كافي ما احرزنا ان الطائفه عملت مراسله ما احرزنا الانتكام. هذا الاحتمال كان من وراء فكره كافي النتيجه الواقع الان يعني مليون دينار قول اديه ومن وهي مرسله على جاهر الدين الان لو ذاك داخلوا لا الآن العظم ما قعد فينا أتغاني متاخر ما دار عن متقدمين في شو اللي متاخر المتقدمين تعرف متقدمي سمينة في المعالي المعالي منقش شديد ثاني مفروض من الحمد يقول كل من جاء بعد الشيخ قديم لا هو اللي ناقشه كل ما جنباله مقلد مو معلوم أنه عمل صوص. متأخرين خصوصا متأخرين من البعض صحر متأخرين, متأخرين متأخرين ما يمكن في هل مثلا يعني في هل إجماعات لا ما يمكن شاهدنا على أنه عدم. يكفي عدم الاحراج سنتوش كلكم في مهل لأنه خلاف ظاهر عبارة الشيخ ظاهر اكو الشيخ ساوه أكو عام ساوت الطائفة بينهم وفسلابه وبسنجات على خلاف ظاهر العبارة لأنه لا هذا منذاب على أي حد المهم أن السيد الأخوة وين إشكاله؟ اللي بدوخ الآن رجاليين من بعد في التصحيح هذه النقطة المهمه قد احرزنا انهم رواوا عن غير الثقات احرزنا بعد ان احرزنا شنو لا يرون لا احنا الان ثبتنا عده مواضع رووا عن غير الثقات صفوان روا عن العديد نبي حمله وهو كذاب كما نص عليه صفوان روا عن العديد الحمد لله رووا عن, غي... رووا عن غير أحرزنا موارد أنهم رواوا عن غير استقاف بعد أن أحرزنا أنهم رواوا عن غير استقاف كيف تقولون لا يرون لا استقاف أحرزنا موارد روا عن غير استقاف أحرزنا عندك موارد روا عن غير استقاف نبي وصفوان وأحمد بن محمد بن ناصر وإذا المسألة هي مثلا يعني عامة خصوصا هذه الموارد التي أحسنت. المعدل لقى مالك سيد. أحرزنا فيها أنهم روا عنهم التفاصيل. كيف سو ذلك؟ أجاب السيد الصادق القديس الراغب. فما نقل عنه عرفايا في كتاب المشايخ السرادس أن جدا نفيد. في علم الرجال عرفايا ذكر كلام السيد الصادق. لانه في بدليل حساب الاحتمالات مثلا نيجي الان نفس روايات طفوان نشوف روايات طفوان الفين روايات في هالالفين روايه بس ثلاث روايات رواح غير ثقه مقابلها 1997 رواية عن ثقة عدنا 1997 رواية عن ثقة لها روايات جابها السيد في المعجم فهو عن غير ثقة إذا جتنا رواية عن طفوان وكان المروي عن مجهود ما ندري ثقله يدخل في الثلاث لو يدخل في الـ الف والتسعمائة والسبعة والتسعين. احتمال دخولة الثلاث احتمال شنو ثلاثة نسبتها الى ألف تسعمائة سمعة وتسعين ألف تسعمائة و وتسعين احتمال موهوم عند العقلاء لا يعتمال بعد كثرة الرواية عن اثقاء احتمال كون هذا الراوي غير اثقاء بالنسبة لاحتمال احتمال الوثاق احتمال جدا موهوم واحد على ايه الواحد على هذا لا يتنسي هذا الاحتمال لا يتنسي فمن بالدليل فشاب الاحتمال, لا فمن الاحتمال لا هذا بالنسبة الى بل ما اجيب به عن هذه الرواية انهم حاولوا توثيقها عن هذا الطريق طريق توثيق فكر المحامل هذا طبعا بناء ان بعض العلماء يفرق لا يروون الا ان يعني لا يروون بالمباشره مو بالواسطه بهني صفوان رواه بال... بالواسطه مو بالمباشره صفوان عن منصور ابن حازم عن بكر لو كان رواه صفوان عن بكر ابن حبيب المباشره لدخل تحت هذا العوم لا يروون الا ان تقا اما بالواسطه مو يقول هذه الكبرى لو سلمنا بها لا يروون الا ان تقا فانما هي تشمل الروايه بالمباشره للروايه بالواسطه المقام الروايه شنو؟ بالواسطه لا بالمباشره لا تشعر بالمباشره و اكون ما اصوليا يتعرض لها بس انت راجعت في مهمه تعرض لها الشيخ المضفر في اصول المضفه هل يصح التمسك بالعاد في الشبهه المصداقيه اذا كان من القضايا الخارجيه ام لا مثلا إذا قال أكرم كل عالم إلا الفساق أقبل خب فشككنا ان هذا العالم من الفساق أقبل لا يصح فس تمسك بالعام في شهر المخصص للمخصص لا يصح اتفق عليه في العام إذا كان على نحو القضايا الحقيقية إذاور متصل منفصل ما يفرق في, في العام الوارد على نحو القضايا الحقيقية لا يصح الترسيب العام فيما إذا شكلناه داخل تحت العام وداخل تحت المخصص وعارمون إنما فاسق فيدخل في المخصص أو عادل فيدخل في العام لا يصح الترسيب يقولوا الحكم لا إثبة موجودة ها العام في الوارد في القضايا الحقيقيين في الأكبر كل عالم لا يصلح كده في شباب المسلاقية بلا كلام من أحد إنما الكلام في العام الوارد في القضايا الخارجية بمثل صاحب الكفاية والشيخ المبصر لعن الله بني أمية قاطبة هذا عام وارد في القضايا الخارجية قاطبة خارجية أفراد بني اقرب كل عالم عن نحو القديم الله بني اميه قاطبه قطعا ما يشمل المؤمن قطعا بلا اشكال لعنى المؤمن غير جائز قطعا هذا اللعن لا يشمل المؤمن منهم فلو شككنا في واحد منهم قموين شككنا انه مؤمن او لا نقول بقوله قاطبه يعني ملعون غير مؤمن. بعضهم يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية اذا كان العاما نحو القضايا. خارجية ادعب عن احو القضايا الخارجية لعن الله بني وميته قاطلة خالد بن يزيد فلان فلان من ثبت ايمانه طرح هذا شخص مشكوك مؤمن او غير مؤمن يعني احنا مريد نلعن الحين ترصي مؤمن جاءنا العين او مو من حتى نلعان نقول بقوله قاطبة العين فيتمسك بالعام لإثبات أنه غير مؤمن وأنه داخل تحت العام طاضح؟ وش ربط بالمطلب هنيه؟ طبط هني. لا يرون إلا عن ثقاء هذه قضية خارجية هذه قضية حقيقة هؤلاء لا يرون إلا عن ثقاء هذه شنو قضية؟ حقيقية عفواً قضية خارجية مو قضية حقيقية إذا ثقاء فمعلم إذا معلوم أنه غير ثقاء هذا خارج اذا مشكوك انه ثقه او غير ثقه شبه مصداقية للعام الوارد على نحو القبائل ref فمن يرى في الاصول يرى، هم. من يرى في ref ref التمسك بالعام في الشبهات ref ref كان العام واردا على نحو ref ref ref يقول ref ref cepouch jupehah Have been and third because of friday and third because of the time when arworth ref ref الخلاف في المقام يبقى نعم بعد هذا كله بنظر سيدنا الخوي خدس سره هذه الرواية موتامة رواية فكرة إذا كانت له مات فهل أن سيدنا يلتزم اذا هذه الروايه صحيحه بنظره يلتزم أن ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري مطلقا حتى لو إذا لم تكن له ماء في الفيزن إذا كان ليش مع أن الرواية المقيدة غير صحيحة بنظره قول ظاهر التنزيل في الرواية الصحيحة هو هذا صحيحة داود بن سرحان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الحمام قال هو بمنزلة الماء الجاري من قوله هو بمنزلة الماء الجاري استفدنا أنه إذا كان له ماء من نفس التنزيل نستفيد ما يحتاج الرواية الثانية تم سندها أو لم يتم الرواية الثانية ما نحتاج إليها بنفس التنزيل نستفيد هذا الخير لم بنفس التنزيل نستفيد هذا الخير يقول إذ لا معنى لتشبيه ماء الحمام بالماء الجاري إلا إذا كان له ماء وجه الشبه لا معنى له ما في حوض صغير ما إلى ما الداء يشبه بالماء الجاري هذا الماء الذي في الحوض الصغير بمنزله الماء الجاري لا يتصور شبه بينهما الا اذا كان لهذا الماء ماده فنفس التنزيل ظاهر عرفا في كون المنزل ذا ماده والا ما عدم كونه ذا ماده التنزيل لا معنى ينزل في أي شيء هذا قليل راكد وهذا جاري ينزلوا لا جانع بينهما حتى ينزل هذا من جانع نفس التنزيل ظاهر في أمه لهما صار راضح فإذا نحن مستغنيين عن تمامية سند الرواية كامل بنفس التنزيل نثبت أنه لهما صار معلوم ومطلقها يحمل على مقيدها وقصور الإسناد فيما سوى الأول فقط الأول هو الصحيح صحيح الداوز بسار والبقية منجبر بالشهراه صح احنا حكينا الشره جذر اليوم كان بحث رجالي مو بحث وفي اعتبار الكريه في الماده خاصه كما نسب الى الاكثر او مع باث الحياض المطلقه اداره النقل يشترط الكريه في الماده وان كان اللي في الحب مهم, مهم ان المادة كور قولنا قام لكل هذا قول الاول قول الثاني ما يحتاج تكون المادة المهم المجموع كور ما في المادة وما في الحوض كرون لا يشرب ان تكون المادة كران يكفي ان يكون المجموع كران هذا الطريق او مع ما في الرياض مطلقا يعني مطلقا يتساوط السبو او اخوط لهم كما نسب الى الشهيد الثاني او مع تساوي سطحي المادة مطلع او مع تساوي سطحي المادة وما في الحوض اذا كانت السطوح متساوي بين المادة وما في الحوض فحينئذ شنو نقول نقوله بالطهار او اختلافهما بالانحدار بان تكون المادة قاعديه والحوض منحدرا ومع عدمهما يعني مع عدم التساوي في السطوح او مع عدم الانحدار فالاول فنختار القول الاول وهو اشتراط القريه المادة صار معلوم كما اختاره بعض المتاخرين وربما نسب هذا القول جمعا بين كلماته في كتبه. الله انا مشهور باختلاف الكلمات اختلاف آراء دخلت في كتاب او العدم مطلقا اصلا ما يشترى بالكريم بمجرد ان يكون ماء الحمام له ماده حتى لو مكر يقول ما تصنعون على الله كما هو مختار المصنف حق الحلية اقوال يعني. ما عدا الاخير منها هو قول المصنف مبني على ما تقدم من الاختلاف في اعتبار تساوي السطوح في الكثير وعمل مر امس مر امس كل هل يعتبر تساوي السطوح أو لا دولار. وقلنا من قال باعتبار تساوي السطوح قال بأن الروايات الواردة في اشتراف الكر ظاهرها أن المعتصم الماء المجتمع الواحد الكر نفس الشيء في المقام بما أن ظاهر الروايات اعتبار الكر أن الماء المعتصم هو الماء المجتمع الواحد الكر إذن ماء الحمام إذا لم يكن متساوي السطوح حينئذ شنون لا يكون ماءا مشتمعين أو لا يكون ماءا واحدين حتى تشمله روايات وحيث قد عرفت فيما سبق عدم الاعتبار عرفت هذا القول وقلنا بأن ظاهر قوله إذا بلغ الماء قدر كر لمن الجسوشه ظاهره الإطلاق يشمل متساوي السطوح وغيره هذا نعم ظهر لك صحة القول الثاني. قول الثاني أنه يكفي أن يكون مجموع المادة والحب كرا ولا حاجة إلى أن تكون نفس المادة كرا فعلا حاجة أن تكون نفس المادة كرا ليش؟ لأن اختلاف السطوح يخل بالاعتصام بنظرهم. إذا لكن اختلاف السطوح لا يضرب الاعتصام فاحينا هذن يكفي أن يكون المجموع كرا وإن لا تقرن نفس المادة كرا صار واضح؟ وحيث قد عرفت على ماكباك على القول ظهر لك صحة القول الثاني فيتحد حينئذ حكم المفروض محاولا يا المفروض تصاوي السطوح هذا المثال المفروض تصاوي السطوح مختلف السطوح منحدر غير منحدر كل حكمه حكم غيري إن كان المجموع كران محتصم الا لم كان المجموع كران فلا هذا الحكم العام كما نسب إلى الأكتاب ومستند الاخير يا اخيرا قول العلاء قول المحقق قول المصنف انه اصلا يشتغل بالقريه يكفي ان تكون هنا يفضل اقوما تقدم من الاخطاء قال ماء الحمام بمنزله الجاه مصنع طبعا كان قره ولم يذكر سألته عن ماء الحمام فقال هو بمنزلة الجاري بمنزلة الجاري يعني مطلقا يعني سواء كرا أم لم يكن كرا فبإطلاق هذه الصحيحة نستفيد عدم اعتبار كريان ومستند الأخير إطلاق ما تقدم وهو ضعيف ليش طعب لفقد ما يدل على العموم هذا بالإطلاق مو بالعموم جار طرقنا في العموم لفظ يدل بالوضع على العموم الاطلاق حكم عقلي بمقدمات الحكمات يقول إن هذا بالاطلاق بمنزلة الجارة يقول الاطلاق لانه عموض لفقد ما يدل فيه على العموم وبعض دلاله الاطلاق بعد أن ينتفي العموم يجي للاطلاق الاطلاق موجود أو لا يقول الاطلاق ليش باحتمال وروده مورد الغالب ما هو مورد الغالب؟ يقول أن الحمامات غالبا أكثر من كور غالباً حياض الحمامات أكثر من كور حمام موضوع للسباحة خلوا أحوار صغيرة حمام موضوع للسباحة غالباً يكون مياه حياضه أكثر من كور فلعل الإمام عندما قال هو بمنزلة الجاري ناظر إلى ماذا؟ إلى الغالب وهو كون ماء الحمام أكثر كور بقوه احتمال وروده مورد الغالب وهو زيادة مواد الحبابات عن الكر غالب فلا يستفاد من هذه الرواية انه بمنزل الجاري مطلقا ولو لم يكن فرنا وإنما يكون بمنزل الجاري اذا كان ازد من الكر للغلب وقد قلنا سابقا لأنه تارا احنا ندعي الانصراف تارا ندعي اذن تمامية مقدمات ما ذلك اذا كان صاحب الرياض ندعي الانصراف انصراف غيرك انصراف لغلبك الوجود وليس لغلبك الاسلام الاصل ان يكون الامام في مقام البيان من ترمام الجهاد ولم ينصب قرينة على الخلاف كان عقد الاطلاق بعد ان انعقد الاطلاق نحتمل ان كلام الامام منصرف الى ما هو غالب الوجود يقول الانصراف الناشى عن غلبة الوجود غير حجة الذي يكون حجة الانصراف الناشى عن غلبة الوجود هذا الوقت لكن اذا ادعي صاحب الرياض هكذا أن وجود ما حمام أقل من كر نادر ندرة تصح أن يعتمد عليها الإمام كقرينة لم يصل لهذا المستوى نادر ندرة يصح أن يعتمد عليها الإمام كقرينة لم تتم قد مادته فلم يحصل التطلع فيكون كلام الرعاتي إذن واضح؟ إلا أن سيدنا القرؤي قدري سسروه رد الاستبلاد هذا سبلاد المحقق بوجه أدق هذا خلال صحيح وهو ماء الحمام بمنزله الجاري ناظر لدفع شبه ارتكازية مثل مقابل الاصلاق شون نشوف هالارتكازيه شوفه موجوده حتى عدنه انه اذا كان عدنه ماده من فوق مازله خزان وحوط ما هو خزان انزل في الحرب العرف لو عرض على العرف مين يقولوا ما اين لو ما راحب ما واحد مركزه بحوض واحد مع ابن العقل يقول ماء واحد الما لولا كتلباء في نفس الحوض يقول العقل ماء واحد متصل معه. العقل بدقته يقول ماء واحد اما العرف يقول لا هذا ماء هذا ماء والدليل وفي الدليل على ان الغفرات عند الماء انه لو تنجس الحب لا يتنجس بناء لا كلام من متفق عليه انه اذا تنجس بالحب ما يتنجس بالخنزه او انسان يصب بريق على نجاسه الماء اللي طال النجاسه يعني نجس داخل البريق لا كلام فلا يتوهم احدهم في المقام أن, أن العالي يتنجس بالساحل هو حين إذن بما أن هذا في الارتكاز موجود السائل ناظر إلى هذا تريد يقول ليه لا تنجس الحوض، مو يعني تنجس يعني لا قف تنجس نجاش لو ان ماء الحوض لا قصف النجاس وكان متصلا شنو بمادة فوقانيه يتنجس أو ما يتنجس الإمام يقول له هو بمنزلة الجاري مقام إلى ماده لا يتنجس هو بمنزلة الجاري هو بمنزلة الجاري في أي صورة خل هذه الحكاية الكر مع الكر ناظر الإمام لهذه الجهة لهذه الصورة يعني هو بمنزلة الجاري في أنه ماذا في أنه تعدد الماء ما يخل بعصمته ناظر فسلح الجهه مو ناظر لتمام الجهات يقول ولا يقول الإمام بأنه هذا ما جاء يسأل على أنهما الحمام إذا كرشلون وإذا أقل من كرشلون مو ناظر السائل الكريهة وعدم الكريهة السائل يقول بما أنهما ماء آب فإذا جتنا جاس على اللي في الحوض مكتبه ارتكاب السائل أن الحوض يتنجس وإن كان متصيد اللي نامي يقول الحوض ما يتنجس بدم متصيد بس الاحتياج يحكي بعد إذا كان كراً إذا لم يكن كراً مو في مقام البيان من هذه الجهة فروابح ما كان الإمام في مقام بيانه أن الحوب لا يتنجس بمجرد الملاقات ما دام الاتصال موجوده بمنزلة الجاري شون الجاري ما يتنجس بمجرد الملاقات لأن الجرائم موجود في هذه الجهة لا يتنجس بعد هذا إذا كان كرا أو إذا لم يكن كرا الإمام مو في مقام البيان من هذه الجهة حتى يستفاد بالإطلاق ويشترط في انعقاد ان يكون المولى في مقام البيان من تمام الجهات فإذا كان الإمام في مقام البيان من جهتين لا من تمام الجهات لا يعقد الإطلاق مثلا كلوا مما أمسقنا كل الفقهاء يقولون كلوا مما أمسقنا يعني يجوز لك أكل التي جنوا يستعدها الكالب طاهية للمجلسة يقولوا الآن ما تتحج عن الطهرة والنقاسة الآية تتحج عن الهلية وعدم الهلية شلو قطابب هذا مو موه مقام البيان من تلك البيانة يجي واحد يقول كلوم ما مسكنا مدعم ده كلوم ما سكنا طاهرة طاهرة شلون والكلب لم يسهب بالرطوبة لنصير طاهرة الآية جاية تحدث حلال لومو حلاة يقول حلال اما بعد متى تاكله بعد ما طهر او لا هذا مصلاه اخرى الايه مو في مقام البيان من هذه الجهة. فقد يكون الشارع في مقام البيان من جهه ولا يكون في مقام البيان من جهه اخرى سيدنا الخولي حديث السلام وتبعه سيدنا الاستاذ على ان المتخلين اذا كان في مقام البيان من جهه وشك في انه في مقام البيان من جهه اخرى او لا ما عندنا اصل يقول الكول ما هو في مقام بيان الجهة وإذا هو في مقام بيان من جهة جهة مع بن عاصل رقلة إذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة وشككنا أنه في مقام البيان من جهة أخرى أم لا لا يوجد أصلا رقلة يقول أنه في مقام البيان من جهة الله ولكن بعض الأعلام المعاصرين يقولون الأصل العقلائي كول الإنسان في من تمام الجهات فالشارع الأصل في يكون في المقام من تمام الجهاد إلا أن تكون قرين على خلاف ذلك إذا الأصل فيه في قوله مقام بانه في المجهاز. لا يتم السيدة للمسيطة للصلاة لأن سيدنا قدس يقول المولى في مقام البيان من جهة شنو من جهه واحده هو ان اتصاله بالماده يمنع التنكسي بمجرد الملاحظه ذات على هذا في الأصول ان المتكلم اذا كان في مقام البيان من جهة وشك في انه في مقام البيان من جهه اخرى فلا يوجد أصلاً أنه في مقام البيان من جهة أخرى فلا هذا في الفقه على مبناه في الأصول. اما اذا ما بنعنا نبغنا بالأصول الاصل ان في المقام بيان من تمام جهن تكون قريمة عشرة اهني بعد ناظر لها الجيمة وناظر لها الجيمة دام قاعد بمنزلة الجاريح لمطلقين. كر او غير كر تيدم السلال المحق الحديم فارواضح صلخ الفمن تثق بيانه اوه صلخ الفمن تثق بيانه هل نتنسى بي في بإثبات جواز الإئتمام بالمأموم هذا مأموم قاعد يصلي الجزء آتم بالمأموم هو معموم بإمام أخي هل يجوز لي أن آتم به؟ بعض الأعلام مع صنعه البلي صلي خلف من تفق مطلقة هذا مأموم أو إمام صلي خلف من تفق بدينه اطلقا شاملة لهذا المأموم ولغيره فبالاطلاق نثبت جاذبه الرد شنو نفعل ان قوله صل خلف من تفردين في مقام بيان شرق